مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هوي كل ما بشوفك بعد وقلبي بيدق بقوي مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هوي كل ما بشوفك بعد وقلبي بيدق بقوي بعدك عم تغلي بعيوني عم بتسايد في جنوني كل يوم بشوفك عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هوي كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوي ما بتحمل بعدك عني لو غبت عني وبحبك لما بتجن علي وتجنني بتحمل بعدك عني لو غبت عني وبحبك لما بتجن علي وتجنني بحكلك شو بعمل فيك فيكي بحبك بكل شي فيك لانه بحسك بجنونك فيك وهالحب اللي بحبك هو كل ما بشوفك بعده قلبي بيدق بقول عم بتسيدي في جنوني كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلوي بعدك كم تغلي بعيوني عم, عم بتسيدي في جنوني كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلوي مش عم بعرف شغل حب اللي بحبك هوي كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقول